Book two Three in awesome, the set Thelathة وثمانون Prataklost, three Almadhi, thalafah Almadhi, Telefonirati يتصل تليفونيا يتصل تليفونيا تليفوني سم. تليفوني سم. لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا بس شاس سم تليفونيروف لقد اتصلت تليفونيا طيله الوقت لقد اتصلت تليفونيا طيله الوقت وراشاتي يسأل يسأل لقد سألت للتو لقد سالت Vedno sem spraševal, vedno sem spraševala: Lahko se eltu da imen. Lahko se eltu da Povedati: Jahki, jervi. Jahki. Povedal sem, povedala sem. لقد حكيت للتو لقد حكيت povedao sam لقد حكيت كل الحكاية لقد حكيت كل الحكايه учити се يتعلم يذاكر يتعلم اوتشيو سمسه اوتشيلا لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت اوتشيو سمسه فيس فيتشير لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء يشتغل, يشتغل لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم يستي يأكل يأكل, يأكل يد وسم سم لقد اكلت للتو لقد اكلت هو يدو سم ويد <سؤال> لا لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام